ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع من للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصلحين أن اغدوا على حرثكم إِن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 قال أوساطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا الطَّارِقِينَ أَسَرَّ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يعلمون.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 اتداركوا نعمه من ربه لنبذ بالعرى وهو مذموم فجاء تبا ربك فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليذلقونك بابصار جمل لمما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون